الحمد لله القائم بنفسه الواحد العظيم بجلاله وقدسه القادر العليم بأحوال جنه وإنسه الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت الحمد لله الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جل وهزم الأحزاب وحده <تصفيق> اللهم يا قريب في علوه يا علي في دنوه يا ذا الطول والقوة يا ذا الطول والقوة يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمتك وخضع يا من خلقتنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع اللهم يا حي يا قيوم نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك اللهم كما نصرت حبيبك ونبيك محمدا في يوم بدر اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم في غزة اللهم تسلط عليهم اليهود إلى نا نشكو ظلم اليهود الظالمين اللهم إنا نشتو إليك ظلم الظالمين وقسوة الفاجرين وتسلط الخونة المجرمين اللهم إنا يهود بغوا على إخواننا المستضعفين في فرسطين إلهنا تعلم حالهم وتعلم سرهم وعلانيتهم إلهنا نسألك أن تنصرهم بنصرك اللهم نصر اللهم كما نصرت عبدك وحبيبك ونبيك في يوم بدر اللهم انصرهم في هذه الليلة يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم ملائكة منزلين اللهم أنزل عليهم ملائكة مسومين اللهم غشهم النعاس أمنة منك اللهم أنزل عليهم من السماء ما أن تطهرهم به اللهم يا حي يا قيوم اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ارفع رايتهم اللهم ارفع رايتهم اللهم وحد صفهم وسدد رأيهم وصوب سهابهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصرهم على اليهود الظالمين وانصرهم على النصارى المتجبرين وانصرهم على الرافضة والعلمانين اللهم يا حي يا قيوم اضرب بعض الظالمين ببعض وأشغلهم ببعض اللهم أضعف قوتهم اللهم أضعف قوتهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل مكرهم مكرا بهم اللهم يا سميع الدعاء يا قريب مجيب نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العنى أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاء اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن شر عبادك ومنها مزات الشياطين ونعوذ بك من شر ما خلقت وبرا ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره ومن شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته بك ربنا اعتصمنا بك ربنا استدفعنا شر خلقك بك تواصلنا عليك تعلقنا ببابك لذنا بجنابك اللهم اقبل توبتنا واغسل توبتنا واعجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ارسنتنا وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات اللهم أصلحوا لا تأمورنا ولا تأمور المسلمين واجعلهم نصرة للدين حربا على الكافرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلماء والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله